Бук 2. Двадцять. Ашрун. Коротка розмова один. Мухадефетун, касіра, ракхамуахід. Мухадефе, касіра, ракхамуахід. Влаштовуйтесь зручніше. خذ راحتك خذ راحتك poczujtesia jak u doma al bayt baytuk al bayt baytak shubo vy khotily vypyty madha tuhib hadratuk an tashrab madha tuhib hadratuk an tashrab vy lyubyte muzyku atuhubbu al musiqa Етухебель мусіха? Я люблю класичну музику. Ана ухиббл мусіха аль класикія. Ана ухибл мусіха Тут є мої компакт-диски. Чи граєте ви на якомусь інструменті? اتعزف على اله موسيقيه اتعزف على اله موسيقيه اسمي غيتارا هذه قيثارتي هنا جيتاري و اوخو تشي سبيوايتيه اتحب ان تغني اتحب ان تغني في مايت ديتاي عندك اطفال؟ اه عندك اطفال؟ في مايت توباكو؟ عندك كلب؟ اه عندك كلب؟ في مايت كيшку؟ عندك قطه؟ اه عندك قطه؟ اوس موي كنيغي. هنا توجد كتبي. Вона кутбі. Я якраз читаю цю книгу. Акара у Акара Галіян, Гевелкі Що ви хочете читаєте? Мевету Хібу ентакра. Чи ви охоче ходите на концерти? اتحب ان تذهب الى الحفله الموسيقيه؟ اتحب ان تذهب الى الحفله الموسيقيه؟ تشوي او хоче ходите в театр. اتحب ان تذهب الى المسرح؟ اتحب ان تذهب الى المسرح؟ تشوي او хоче ходите в оперный театр. اتحب ان تذهب الى دار الاوبرا؟ اتحب ان تذهب الى دار الاوبرا وجئد في الانترنت زادرسويو www.book2.de لتو شوب відкрити книгу та прочитати тексти